بالله لكل امتي جعلنا من سكنهم ناسكوا. هل تشفى ولا في اعيادهم حتى الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عليه أفضل صلاه وعليه اتم تسليم ايها الاخوه الحمد لله لنا ديننا لنا اسلامنا لنا صبغتنا التي صبغنا الله عليها صبغه الله ومن احسن من الله صبغة لنا سمتنا في مشيتنا في قعودنا في كلامنا في خطابنا في تعاملاتنا في بيعنا وشرائنا كل ذلك مستقل من كتابنا ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أيها الأخوة اما قريب للكفر يعيد يسمونه الكريسمس وله شعائر ولا يخف عليكم لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسقون فلنا كمسلمين عيد شرعه الله لنا الفطر والاضحى وكذلك يوم الجمعه باعتبار فلا يجوز لنا ان نتشفى بغيرنا ولا أن نشاركهم في اعيادهم الباطل ابدا ولم يكن رسولكم الامين يذهب الى عيد الكفار والخليل ابراهيم لم يذهب الى عيد الكفار بل لما دعوه للخروج معهم قال إني سقيم واعتذر عن الخروج معهم إلى عيدهم فلنا ديننا ولنا سبتنا فلا نشارك غيرنا من اهل الباطل في مراسمهم ولا في اعيادهم لنا سبتنا الخاص بنا لنا زينا الخاص بنا لنا أمورنا الخاصة بنا التي سنت لنا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة فلنسر على ما قاله ربنا ونميز أمرنا ولا نختلف ولا نضيع ديننا عروة بعد عروة بعد عروة فلدى سبتنا ومن تشبه بقوم فهو منهم فلنتشبه بأنبياء الله برسل الله اسوتنا وقدوتنا الانبياء وخاتمتهم رسولنا الامين محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرسل الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا فحتى لا تأثن لا تكثر سواء الباطل على باطلين لكن كثر سواء الفضله كثر سواء الصلاح كل معهم هم القوم لا يشقى فيهم جلسهم هم القوم لا يشقى فيهم جلسهم ولا تخفى عليكم مقولة العالم الفاضل وهو الذي لم يزكي نفسه بالتواضع إذ قال هو من الصالحين والإمام الشافعي رحمة الله عليه احب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنا لديهم شفاء على ما نسب إليه من البيت والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه ولمن ارتضاه الله ولكن شفاعات آل المؤمنين كهنة بإذن الله وفيمن ارتضاه الله